بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغى من الله تزواجك والله غفور رحيم. قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ هذا قال نبأني العليم الخبير إنت تبا إلى الله فقد صارت قلوبكماء وإنت تظاهر عليه فإن الله هو مولاه هو مولاه وجبير والصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم Muslimat, mu'minat, qanita, taibat, dan qabidat, sainhat, wa dan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 ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبون الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخنكم جنات تجري منكم تحت يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا نورنا عليك كل شيء قدير يا ان يهنى النبي يجادل الكفار والمنافقين واغلط عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير صرب الله مثلا للذين كفروا مرأة نوح وبرأة نوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا